بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء امر الله وانفذ ورايك من لا صادقون في دين الله لا يواجه تسبح بحمد ربك واستغفره انه كان تاما